tu'ammilu annaka yawman tatubu wa tashku adh-dhunuba wa antadh-dhunub wa fi kulli yawmin tabu'u bi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 فكيف ستخف اشتعال المشيب بقلبك تبدو ندوب الجراح وهي هات يا صاح تخفي الندوب وهي هات يا صاح تخفي الندوب وهي هات يا صاح تخفي الندوب